وقد لا يكون عنده شهادة وهو من أعلى من الناس هل الشيخ ابن باز معه شهادة هل الشيخ بن هل الشيخ بن حميد هل هم معهم شهادات ومعها لهم آئمة هذا الوقت الكلام على وجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان لا على شهاداته ولا على تزكياته ما يعتبر هذا نعم والواقع يكشف الشخص